بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظم بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ اَن نُسَوِّيَ بَنَانَهَ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ يسأل يَوْمُ القيامة فَإِذَا وَخَسَفَ الْقَمَرَ وَخَسَفَ الْقَمَرَ وَجَمِيعَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ يَقُولُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ لَّنَا الْبَثُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ المستقر ینبأ الانسان يومئذ بما قدم و بَلِ بل عَلَى على نفسه بصير ولو القام عذير لا تحرك <تضحك> لتعجل به إن علينا جمعا وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون وتذرون الأخير وجوه يومئذ ناطرا إلى ربها ناظرا تظن أن يفعل بها فاكرا كلا إذا ملغت التراقیت وقیل و السَّاقُ الساق بالساق، إلى ربك يوم فَلَا المساق، فلا صدق ولا صلا، ولكن كذب وتولى ثم ذا فإلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة مليئتنا، ثم كان على قطعة خلق، فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أي يهيئ البوا؟ uh,